العلي العظيم لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي مَن يَكْثُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ فِي لها, لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم, يخرجونهم من الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون